الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟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 وما نراك التبعك إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل لظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إنكم أنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده وأتاني رحمة من عنده فعُمِّيت عليكم أنُلزمكمها وأنتم لها كارهون